ق ا م كالسيد كفريق كالموت غ ز ا ر ة قادم كالخيل كالليل كالرعد ش ا ر ة مقدام يطلب ثاره ويرى ف الموت بشاره لا يملك غير حجاره يطلب يطلب ف الاذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى ي س ت ج ل نهارا كالنجم ا ل ه ا ئ م يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبهو جباره ة <تصفيق> بارك السيد كالريب كالموج غزارة عادك الخير كالبعد ش كالسيف كالريه كالموت غ ز ا ر ة عاد كالخير كالليل كالرعد ش ر ا ر ة مقدام يطلب ث ا ر ة ويرى في الموت ب ش ا ر ة ل ا يملك غير ح ج ا ر ة يهبكها كابابيده تطرق بالراب جدارا ا بالعزه لما ن ا د الاقصى دواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه اغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حمارا مقدام يطلب ث ا ر ه ويرى في الموت بشارا لا يملك غير ح ج ا ر سرعوا م س ر ه ر ع ب ا ض ر ب و ا ب ا ل لم ج و ع حصاره فتقدم ي ث ن ي يستهدع ه مكر ث ا ر ه ه ي ا ت يهادن حتى يمسح حتى ب ا ل ع ز ج ع ا ر ه باظ كالسيء كالريح ا ل م و ت خساره مقدام يطلب ث ا ر ه ويرى في الموت ب ش ا ر ه لا يملك غير حجاره فبنى بالخوف حصونه اعلى فيهم أ س و ا ر ه فتفجر فيهم غضبا أ ن ش ب فيهم أ ظ ف ا ر ه كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوه حتى وقع بالموت قرارا مقدام يطلب زاره ويرى في الموت ب ش ا ر ة م و ت ل ا يملك غير حجاره تخرق بالرعب ج د ا ر